وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلاله في、النار. وصيكم إخواني النار ل ونفسي بتقوى الله عز يرزقنا وجل وإياكم تقوىه الله أسأل أن وإياكم في النار س ر والعلم م ي ن شاء الله عز وجل حول معلم من معالم التربية من التي تربى عليها ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم و أ م ر به الشرع المطهر في الكتاب وفي س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم واخترت هذا المعلم عن عمد ل أ ن الكلام لا بد أ ن يكون متزامنا ومتوافقا مع الواقع الذي نعيش فيه فقبل الشروع في المقصود و ت س م ي ة المعلم أ ر ى أ ن أ ق د م ب م ق د م ة من باب التذكير لي و ل ق م وهي أ ن مصر بشعبها و ب أ ر ض ه ا م س ت ه د ف ة منذ أ ن فتحها ع م ر بن العاص في خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب دية قعدة لا ن د ن د حول ثبوتها كثيرا ل أ ن وضوحها أ و ض ح من شمس النهار م س ت ه د ف ة بشعبها و ب أ ر ض ه ا وبما فيها وبناء على هذا ا ل أ ص ل الذي هو راسخ عند أ ع د ا ء ا ل أ م ة على اختلافهم ب د أ السعي الحثيث لتحقيق م أ ربهم من هذه البلاد على مدار العصور و ا ل أ ز م ا ن التاريخ كفيل ب أ ن ت ق ر أ أ ن ت فيه وتقف على ما حدث ولكن في ا ل آ و ن ة ا ل أ خ ي ر ة و أ ع ن ي بالذكر بعد ا ل أ ح د ا ث ا ل م ش ؤ و م ة التي حلت بالبلاد وترتب عليها ما أ ن ت م أ ع ل م به مني وكان على ر أ س هذا الفساد و ر أ س هذا الخراب والدمار مجيء رئيس ا ل د و ل ة ا ل ر ا ف ض ي ة ا ل م ل ع و ن ا ل خ ب ي ث ة إ ل ى بلاد مصر وجاء معه وفد كما سمعنا و ا ل ع ه د ة عليهم خ م س ة آ ل ا ف وذهب إ ل ى م ق ص و ر ة الحسيني وفعل ما فعل وتكلم بما تكلم وحدثني بعض إ خ و ا ن ي قبل أ ن آ ت ي إ ل ى هذا المنبر وقال إ ن ه صرح أ ي هذا الرافضي الخبيث ب أ ن من أ ر ا د من مصر أ ن يدخل بلاده فليدخل بدون ت أ ش ي ر ة وبدون أ ي شيء هذا س أ ع ل ق عليه في آ خ ر ا ل م و ع ظ ة ودعوا المتلونين اهل البدعه المنتكسون يسكتون ل أ ن كلامهم ليس فيه مصلحه له فسكت أ م ا لو كان فيه م ص ل ح ة لتكلموا هذا هو العهد بهم منذ زمن قديم وعليه إ خ و ا ن ي كلامنا في هذا اللقاء سيكون حول معلم إ ن أ ع د ن ا الكلام فيه في كل ج م ع ة ليس بكثير عليه و إ ن انتقلنا بهذا المعلم في كل مكان ليس بكثير عليه خ ا ص ة في الزمن وفي الواقع وفي العصر الذي نعيش فيه وبالذات في مصرنا لأن لا تستبعد بعد ه ن ي ه ة ق ل ي ل ة أ ن يخرج علينا س ف ي ه كما خرج وقل ا أ ن ا أ ع ط ي ه م ا ل ح ر ي ة في سب ا ل ص ح ا ب ة وفي ا ل ت ه ا م ع ا ئ ش ة كما سبق و أ ا اعطى ا ل ح ر ي ة لمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمستغرب وليس ببعيد ولكن الذي أ ر د ت ه لي ولكم إ ن شاء الله معشر أ ه ل ا ل س ن ة الثابتين على الحق نحسبكم كذلك ولنزكي على الله أ ح د أ ر د ت بهذا المعلم العظيم و س أ س ه ب الكلام فيه ليكون لي ولك عونا بعد الله حتى نظل على ما نحن عليه ننكر ونستقبح و ن س ت ه ج ن كل شيء يخالف الشرع ولا نلقي بالا ب م خ ل و ق قط ولا نضع رضا الخلق امام اعيننا لان غايتنا م ر ض ا ة ربنا عز وجل وما هي الا سويعات وسنرحل جميعا الى الله وعند الله تلتقي الخصوم هذا المعلم اخواني هو معلم الاعتصام بالكتاب و ب ا ل س ن ة ا ل ا ع ت ص ا م س أ ت ك ل م عن هذا المعلم من ع د ة محاور المحور ا ل أ و ل تعريف الاعتصام في ا ل ل غ ة وفي الشرع العنصر م الثاني ورود الاعتصام في الكتاب كيف جاء وده من أ ه م المحاور المحور الثالث ما المعني بالاعتصام بالله والاعتصام بكتاب الله المحور الرابع كيف يتربى المسلم على الاعتصام المحور الخامس كيف يعتصم المسلم وفرق بين المحورين الرابع والخامس الرابع بين كيف يتربى المسلم على الاعتصام يعني كيف اتربى انا ل وانت ان اعتصم بالله عز وجل وبالكتاب و ب ا ل س ن ة بس علمني كيف اعتصم وسر ذلك انه ما سمعنا مبتدعا قط الا وقال الكتاب و ا ل س ن ة يبقى اصبح لابد ان نضع ضابطا كيف الاعتصام يعني لعلكم تذكرون ولا يخفى ان الخوارج اهل ا ل ب د ع ة والضلاله الذي يوجد في مصرنا اذنابهم يروي لنا ا ل إ م ا م ابن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة أ ن هؤلاء القوم اللي هم الخوارج هم قطعوا طريق المسلمين فمر عليهم عبد الله بن خباب بن ا ل أ ر د هو وزوجه وكان زوجه ح ا م ل ة ف أ و ق ف و ه من أ ن ت أ ل ا عبد الله بن خباب بن ا ل أ ر د قالوا له ابن صاحب رسول الله قال لهم نعم قالوا اجلس حديثنا حديثا سمعته من أ ب ي ك وسمعه أبوك من ر س و ل ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت أ ب ي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير فيها من المجري او المسرع فقالوا لهم االله سمعته من ابيك وسمعه ابوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم نعم الله سمعته من أ ب ي وسمعوه أ ب ي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا بعبد الله بن خباب م ع ه مصحف قالوا ما هذا قال لهم هذا المصحف فقالوا إ ن الذي فيه يحل لنا دمك مهو المبتدعه يقول لك قال الله قال ر س و ل ه وفعلوا الشرك باسم الدين وهنا مكمن ا ل خ ط و ر ة كذلك الخبثاء الروافض يطعنون في أ ص و ل الدين باسم الدين ما هو لعل بعض ا ل ل ه م ي ع ن يعني ي إيه يعني لا أ ر ي د أ ن يؤثر فيها للانفعال واتي ب أ ل ف ا ظ م س ت ق ب ح ة لعل البعض يقول طيب ما إ ح ن ا عندنا علاقات مع الكفره ومع ا ل ش ي ع ي ي ن فلماذا تستهجن مجيء هذا الخبير نقول فرق بين من جاء بكفر صريح و أ ن ت تعلم وبينك وبينهم معاهدات وليتعرض ا لدينك وبين من جاء يطعن في دينك باسم دينك هنا مكمن ا ل خ ط و ر ة ي عندهم ي ع ن من الدين أ ب و بكر كاف وعمر كاف ومن الدين ع ا ئ ش ة م ت ه م ة ولم ت ب ر بل وصل الغلاه منهم أ ن الحسن العسكري سيخرج من سردابه ويقيم عليها الحد طبعا تخريف وكفر صريح هذا الذي حمل أ ص ح ا ب الغيره على ا ل ش ر ي ع ة أ ه ل ا ل ا س ت ق ا م ة أ ن يلفتوا انظار الناس إ ل ى ما يحدث وطبعا لا ي خ ف عليكم وديت نذكرها بس من باب لفت النظر ما حدث قبل ت و ل ي ة الرئيس في البلاد أ ن ذهب أ و ل ي ا ء العصاه الفساق الفجر ة الذين ماتوا في الميدان المشؤوم إ ل ى إ ي ر ا ن وكرموا مدى تاريخ لابد أ ن يعلمه الجميع ويفطنوا له فمن أ ج ل هذا نتكلم سويا عن الاعتصام ل أ ن ما هي إ ل ا أ ي ا م القلائل ويذهب, ويذهب القوم إ ل ى هناك بغير ت أ ش ي ر ة تبوي الفلوس لا ما تشغلش بالك تشغلش خمس بطرون ل إ ي ر ا ن كما صرح ا ل م أ ف و ن الهالك أ و ل ه م الخميني خ مرصود لتشييع العالم فمجالش ا ا ل ت ذ ك ر ة يعني ه ت ج ي ل و ا التذكره والتذكره فوق التذكره لا تتعدل والعمل والعمل والله لولا ان خ ط ب ة ا ل ج م ع ة فرض لاعتكفت ا في بيتي وبكيت كمدا حتى أ ل ق ى ربي مما نراه من الرؤيا ا ل م ع ت م ة ا ل م ظ ل م ة ا ل ق ا د م ة ا ل ل ه ليس من باب ا ل ي أ س ولا التقنير ولكن من باب إ ر ش ا د أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب والاستعداد لما سيحل وليس لنا أ م ل إ ل ا في الله أ ن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويندين من هؤلاء الخبثاء ومن غيرهم لان الامر في غايه الخطوره اهل السنه عزل الياتهم قليله ولكن حسبنا ان الله معنا وهو يؤيد وينصر وليس بعده معين ابدا هذا هو املنا اما غير ذلك فالامل مفقود ا ف ط ن و ا إ خ و ا ن ي معشر المسلمين وان ا لنا الاوان أ و بيرشيدنا ن في ان الله خير فوق أردت نعرف تقول قل شيئا م اهل ا ل ب د ع ة و ع ن نعرف أ ص ح ا ب المصالح الذين لبسوا ع ب ا ء ة الدين و خ ر م و ا البلاد و أ ن يكون موقفنا منهم صم كما كان ونستمر على ذلك لا اريد أ ن أ س ت ط ر د في المصائب التي تحل بنا ونشرع في المقصود ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد الاعتصام في ا ل ل غ ة مشتقه من العين والصاد والميم التي تدل على المنع والامساك و ا ل م ل ا ز م ة والاعتصام في الاصطلاح المعني به اجتماع المسلمين على الاستمساك بالله عز وجل والوثوق به و ا ل إ ي م ا ن والتمسك بعهده الذي عهده إ ل ى عباده الاعتصام أ ن يجتمع المسلمون ويتمسكوا بالله عز وجل والوثوق به وحسن الظن به و ا ل إ ي م ا ن بعهده الذي عهده إ ل ى عباده أ م ا عن ورود الاعتصام في كتاب الله عز وجل فهذا يحتاج إ ل ى ذهن متوقد و إ ل ى قلب واع فاسمعوا جاء الاعتصام في ا ل ق ر آ ن في خ م س ة مواضع س أ س م ع ك م ا ل خ م س ة ونفصلها النص ا ل أ و ل قال عز من قائل في س و ر ة آ ل عمران يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ان تطيعوا فريقا من الذين أ ُ و ت و ا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آ ي ا ت الله وفيكم رسول ه ومن يعتصم بالله فقد هدي ُ الى صراط مستقيم يعتصم بالله النص الثاني في نفس ا ل ص و ر ة قال عز من قائل يا أيها الذين ن آ م واعتصموا اتقوا الله حق ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون بحبل الله جميعا يبقى يعتصم بالله. الثاني بالله بحبل أن النص ومن النص الأول واعتصموا الله النص الثالث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 جاء الاعتصام في أسلوب الشرط وجاء الاعتصام في اسلوب ل الاعتصام ش ر وجاء في أ الشرط خ ب أسلوب أسلوب ر الأمر وجاء وحدة وحدة جاء الاعتصام الاعتصام ا ل في في ومن يعتصم بالله فقد هدي إ ل ى صراط ا ل مستقيم من أ د ق شرط يعتصم بالله س ي أ ت ي معنا هدي انظر فقد هدي كان من المقبول ل غ ة أ ن يقال ومن يعتصم بالله هدي إ ل ى ص ل ا ة المستقيم مقبول يبقى ذات شرط وجواب شرط وقع الشرط يقع عليه الجواب ولكن انظر إ ل ى ا ل ع ل ة في مجيء قوله عز م وجل فقد ك ل م ة قد عند العرب ي تدخل على الفعل الماضي والمضارع إ ذ ا دخلت على الماضي تفيد ا ل ت ح ق ي ق و إ ذ ا دخلت على المضارع تفيد التشكيك هذا في ل غ ة العرب أ م ا في ا ل ق ر آ ن ف إ ذ ا دخلت على الماضي أ و المضارع لا تفيد إ ل ا التحقيق فهنا قوله عز من ق ا ل فقد هديا أ ي تحققت له ا ل ه د ا ي ة التامه ه د ا ي ة ا ل إ ر ش ا د و ا ل د ل ا ل ة ه د ا ي ة التوفيق والثبات متى إ ذ ا اعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إ ل ى ص ل ا ة ا ل مستقيم دا ا ل أ س ل و ب ا ل أ و ل ا ل أ س ل و ب الثاني جاء في معرض الخبر ويعني عشان الكلام يكون مستقيم الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب و أ خ ب ا ر ربنا عز و ج ل و أ خ ب ا ر نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحتمل إ ل ا التصديق صدق وتصديق صدق من الله وتصديق منا فجاء الخبر في ا ل ق ر آ ن عن الاعتصام بمعرض ا ل خ ب ر قال تعالى واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم إ ل ي ه صراطا م س ت ق ي م ة يبقى الخبر د ه يلزمه التصديق ي ت ص د ق ب ه أ ن من اعتصم بالله فالله عز وجل يغفر له يهديه يثبته يرشده ياوي ينصره يعينه إ ل ى غير ذلك ل أ ن ه اعتصم بالله النص السال الاسلوب ن ص ل الثالث ت ا ن ي جاء ب أ س ل و ب الشرط أ ص ل المعلم ده لو استوعبت و ا ن و أ ن ت تفرق معنا كثير تقوم الدنيا وتقعد من حولك وانت ولا شيء انت معتصم متمسك على الحق ثابت فاذا اجتمع عليك الخبثاء ب ا ل ن س ب ة لك كطنين ذباب بيدك هكذا يبقى شرط تحقق جواب الشرط ومن يعتصم بالله فقد هدي إ ل ى صراط ا ل مستقيم الامر الثاني خبر واعتصموا به فسيدخلهم ربهم في رحمته الاسم الثالث ا ل أ م ر فاعتصموا بالله انظر هو مولاكم, فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ا ل أ م ر الثاني في الاعتصام و ا ع ت ص من و وَلَا تَفَرَّقُوا ا اللَّهِ جَمِيعًا بِحَبْلِ م خلال النصوص ا ل خ م س ة ا ل إ م ا م ابن القيم يقول ر ح م ة الله عليه وبناء على النصوص الخمسه ا ل س ا ب ق ة ف إ ن الاعتصام في ا ل ق ر آ ن ينقسم إ ل ى قسمين باعتبار من أ م ر ت أ ن تعتصم به اعتصام بالله اعتصام بحبل الله ما فيش غير كده فاعتصموا بالله هو مولاكم النص الثاني واعتصموا بحبل الله جميعا ثم قال ابن القيم رحمه الله ولا ن ج ا ة للعبد في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا إ ذ ا حقق ا ل أ م ر ي ن معا اعتصاما بالله واعتصاما بكتاب الله عز وجل ف إ ن حقق ا ل أ م ر ا ن ندى في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة و إ ن تخلف أ ح د ه م ا سيتعثر ويتعرقل في الدنيا أ ي ض ا قبل ا ل آ خ ر ة بعد ذلك ما المعني بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا الجواب الحبل لفظ مشترك يعني له معاني م ت ع د د ة ويطلق على كل و س ي ل ة يسلكها ا ل إ ن س ا ن إ ل ى بغيته طيب في الشرع معناه واعتصموا بحبل ا ل ل ي ه معنى حبل الله ع ل م و بارك الله فيكم أ ن تفسير ا ل ق ر آ ن ث ل ا ت أ ن و ا ع يفسر القران آ ن ب ل ق ر آ يفسر القرآن ب ك ل ا م خير ا ل أ ن ا م ص ل الله عليه وسلم القرآن ل ى ا يفسر ب ص ح ا ب ة عدا ذلك اطرح خلف ظهرك لا تعول عليه هذه ا ل آ ي ة و ا ع ت ص م بحبل الله جميعا ف ص ر ه ا نبينا صلى الله عليه وسلم فعند مسلم من حديث يزيد بن حيام قال انطلقت أ ن ا وحسين بن س ب ر ة وعمر بن مسلم إ ل ى زيد بن ع ر ق م صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلسنا قال حسين بن سبرة يا زيد لقد لقيت خيرا كثيرا ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه والله يا زيد لقد ر أ ي ت خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعنا الله به انتبهوا مع شر المسلمين انتبهوا فوالله لا يوجد أ ق و ا م ا م ت ل أ ت قلوبهم حقدا وغلا وغيظا على المسلمين أ ش د من ا ل ش ي ع ة و أ ق و ل والواقع والتاريخ خير شاه ا ف ط ن و ا حتى إ ذ ا كاد بنا القوم نعتصم بربنا يحمينا من كيدهم ومن ب ك ر ه م ولا سبيل لنا إ ل ا غير هذا حديثنا يا زيد حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعنا الله به فقال لهم زيد بن أ ر ق م لقد قدم عهدي برسول الله وقد كبر سني ولقد نسيت بعض ما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن حدثتكم حديثا ف ا ق ب ل و ا و إ ل ا فلا ت ك ل ف و ن ي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ان يسمى خمى الحديث لهم في البخاري ومسلم في مسلم و ا ل ر و ا ي ة ا ل ل ي ج ا ي ة ه ي ا ل ص ح ي ح ة ا ل م ع ت م د ة أ ه ل ا ل ب د ع ة من الخبثاء من ا ل ش ي ع ة وغيرهم قالوا حديث مائخ م عهد ا ل ن ب ي ا ل خ ل ا ف ة فيه إ ل ى علي وظلمه أ ب و بكر وعمر هذا كلامهم وهذا معتقدهم الذي ي ن ا ف ح و ن علي ويريدون أ ن ينشروه على العالم كله أ ي ض ا ودي م ع ل و م ة س ي ا س ي ة إ ي ا ك أ ن تصدق في وقت من ا ل أ و ق ا ت أ ح ذ ر ك ونفسي من قبلك أ ن تظن أ ن هناك ع د ا و ة بين ا ل ش ي ع ة واليهود والنصارى إ ي ا ك و انت ل ل ه تب أ إ ن س ا ن بسيط و أ ع ي ذ ك بالله من ذلك والله من أ ح ب الخلق بعضهم لبعض و ا ل أ ي ا م بيننا فقال زيد بن ارقم كنا مع النبسا ي ل عندما ا ي د ع هم فقام النبسا ي ا ل ل فينا خطيبا فحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال يا أ ي ه ا الناس إ ن م ا أ ن ا بشر يوشك أ ن ي أ ت ي ن ي رسول ربي ف أ ج ي ب و إ ن ي تركت فيكم ثقلين ما تمسكتم بهما لن ت ظ ل و ا كتاب الله هو حبل الله من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على ا ل ض ل ا ل يبقى و ا ع ت ص م بحبل الله معناها كتاب الله ا ل ق ر آ ن ثم قال النبي سلمه ا يقول زيد بن ع ر ق م ف ح س على التمسك بكتاب الله و أ م ر به ثم قال واذكركم أ الله في أ أهل, بيت. أهل, بيت. اهل بيتي فقال حسين ا بن صبر لزيد بن عرقل من هم اهل بيته يا زيد اهم ُ ازواجه قال ازواجه من اهل بيته ولكن أ ه ل بيتي من حرمت عليه الصدقه ال جعفر وال عقيل وال علي وال عباس هو نص الحديث أ ي ن عهد ا ل خ ل ا ف ة إ ل ى علي يا معشر الخبثاء شو وجود الشاهد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أ ذ ك ر ك م ب أ ه ل بيتي قبلها قال تركت فيكم ثقل ا ل ن ت ظ ل و ا ما تمسكتم كتاب الله هو حبل الله من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلاله يبقى نخص ر من ذلك أ ن قوله عز من قائل واعتصموا بحبل الله المعني به ا ل ق ر آ ن طيب وحينما نقول أ ن التفسير لقوله تعالى و ا ع ت ص م بحبل الله هو ا ل ق ر آ ن ليس معنى ذلك أ ن ن ا أ ه م ل ن ا ا ل س ن ة لا والله ب ط ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم و ا ج ب ة ب ف ر ض ي ة ا ل ق ر آ ن لها فكتاب الله عز وجل وسنة و س النبي صلى الله صلى عليه ل متلازمان م لا يخترقان ومتفقان لا يختلفان فحينما نقول اعتصام بالكتاب نعني به ا ل س ن ة ضمنا ولا يفرغ بينهما إ ل ا كافر الاعتصام بالكتاب و ا ل س ن ة بعد ذلك الاعتصام بالله يبقى أنا عشان أحقق معلم الاعتصام عندي أعتصم بالكتاب اللي نبيه إزاي الإمام ابن القيم رحمه الله ليوضح نوعي بالكتاب حبل بسنة بسنة بالله ابن ضرب أحقق أنا عشان الاعتصام اعتصم الله واعتصم السلام معاه واعتصم الإمام الله الاعتصام معلم رحمه مثال هو في منتهى الاحكام فقال ر ح م ة الله عليه معنى كلمه فمثال الاعتصام بالكتاب وبالله كمثال رجل له طريق لا بد أ ن يسلكه إ ل ى هدف معين أنا رجل ر لي ي ط قال سلك ليه, ليه هدف ق ابن القيم فلكي يصل هذا الرجل إ ل ى هدفه يلزمه أ م ر ا ن اثنان ا ل أ م ر ا ل أ و ل د ل ا ل ة الطريق يعني الطريق بيوصل ولا لا ا ل أ م ر الثاني ا ل أ م ن أ ث ن ا ء الطريق ف إ ذ ا اختل واحدا من الاثنين يستحل أ ن يصل كذلك نحن ولكن انظر بقى الفرق بين ما ضربه ابن القيم في مثال وبين الواقع أ ن ا وانت في طريق رغم أ ن ف ي و أ ن ف ك ماشيين فيه يعني ليس باختيارنا أ و ض ح ه ا اكثر أ ن ا مثلا جاي في بلد و ر ي ح مشوار رايح ليش ل شغل م ص ل ح ة رايح أ ق ض ي ه فقلت سالت بعض إ خ و ا ن ا أ ن ا أ ر ي د أ ر و ح ب ل د ة كذا ليه ا ع م ل هناك رايح أ ج ي ب منه مال كيف الذهاب قالك والله الطريق تمشي كذا ي م ن في شمال بس خد بالك الطريق ده مليء بقطاع الطرق ف أ م ن نفسك لكي تذهب كويس يبقى هو أ ر ش د ن ي و أ خ ب ر ن ي أ ر ش د ن ي إ ل ى الطريق و أ خ ب ر ن ي بما في الطريق أ ن ا لكي أ ص ل م ع ر ف ت الطريق ع ر ف ت ه خلاص يمين في شمال بعد عشرين كيلو بعد عشرين كيلو هتوصل ا ل إ ش ك ا ل بقى فين عندي طب ا ل أ م ا ن في الطريق ه ج ي ب ه م ن ي انظر ف إ ن عجزت عن ت أ م ي ن نفسي خلاص مش رايح ومش عاوز الخمسين أ ل ف لون انا ممكن أ م ش ي أ ق ت ل لطلت هذا ولا هذا يبقى ممكن أ ن ت ت س ت غ ن ى عن الذهب ا في الطريق وهذا شغل العقلاء يقدم ا ل م ص ل ح ة و ا ل م ف س د ة ويختار ا ل إ ش ك ا ل في ا ب ق ا أ ن ا وانت مشيت ا في طريق ليس لنا اختيار في عدم الرجوع أ و عدم ا ل ت أ خ ر كل يسير إ ل ى الله وكل ستاتيه منيته من يبقى م ا ع ن د ش اختيار يبقى أ ص ب ح لزاما علي أ ن أ ع ر ف الطريق حقا وكيف أ ؤ م ن نفسي أ ث ن ا ء الطريق ل أ ن ن ا ماشي ماشي ما اقدرش ا و ل ف ص ت السكه لا أ م ا أ د ت ر غ م أ ن ف ق رايح هذا هو الفرق بينما ذكره الإمام بين ما ذكره ا ل إ م ا م ن ل ق ي م ب ي ن الواقع وعليه إ خ و ا ن ي طريقنا إ ل ى الله لكي نستدل على ص ح ة الطريق واعتصموا بحبل الله يرشدني و الى الطريق هذا صحي و وغلط واجب وفرض ومستحب وعقيده ة و استدلت ا على ص ح ة الطريق بالكتاب اثناء الطريق في ه كثير من الشطار يقطعون علي الطريق الذي لا بد لي من المسير فيه أ ص ب ح ما عدش عندي اختيار لا بد أ ن أ ؤ م ن نفسي أ ث ن ا ء الطريق كيف واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم المصير قال أ ه ل العلم فالاعتصام بحبل الله يؤدي إ ل ى م ع ر ف ة الطريق ويرشد إ ل ى الاستدلال والاعتصام بالله يؤمن الماشي أ ث ن ا ء الطريق فيصل ب أ م ن و أ م ا ن ف إ ذ ا اختل أ ح د ا ل أ م ر ي ن لن يصل لن يصل يبقى أ ص ب ح لزاما علي وعليك لزاما لمن أ ر ا د ا ل ن ج ا ة أ ن يعتصم بحبل الله و س ي أ ت ي كيف بالتفصيل يعني إذا ما قلت لكم أ ي واحد مبتدع يقولك قبل ما يتكلم وقال الله عز وجل ويبدا يتكلم ويلبس الباطل في ثوب الحق شيء عجيب اعتصم بحبل الله و أ ن ا في الطريق أ ع ت ص م بالله عز وجل طيب كيف أ ع ت ص م بالله وده يعني الصواب يفرض لها أ ك ث ر من لقاء ولكن على باب الاستعجال دون الخلل ربنا عز وجل في ا ل ق ر آ ن انتبه الله ي ب ر ك فيكم ذكر ص ف ة من صفاته وهي ا ل م ع ي ة ا ل م ع ي ة فقال وهو معكم أ ي ن ما كنت م وقال إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال إ ن ن ي معكم ا س م ع و أ ر ى وقال لا تحزن إ ن الله معنا أ ر ب ع نصوص معناها إ ي ه م ع ي ة الله عز وجل ص ف ة من صفاته نثبتها على حقيقتها دون الوقوف على كيفيتها ولا ن د ر عن ا ل ك ي ف ي ة شيء ولكن العلماء قسموا ا ل م ع ي ة إ ل ى قسمين القسم ا ل أ و ل م ع ي ة ع ا م ة و م ع ي ة خ ا ص ة ا ل م ع ي ة ا ل ع ا م ة وهو معكم أ ي ن م ا كنتم معكم بماذا بعلمه بقدرته ب إ ح ا ط ت ه بملكه هو معكم أ ي ن م ا كنتم إ ي ا ك أ ن تظن أ ن ك في وقت من ا ل أ و ق ا ت يعني ت ر ج ز الله أ و يغيب شيء من أ م ر ك عن الله إ ي ا ك إ ن ظننت هذا خرجت من ا ل م ل ة وهو معكم أ ي ن م ا كنتم م ع ي ة ع ا م ة ب ا ل ق د ر ة و ا ل إ ح ا ط ة والسمع والبصر والملك م ع ي ة ع ا م ة طيب م ع ي ة خ ا ص ة إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالنصر و ا ل إ ع ا ن ة و ا ل ت ز د ي د و ا ل ح ر والكلى قل من يكلؤكم بالليل والنهار يبقى لكي أ ح ق ق م ع ي ة الله ا ل خ ا ص ة لي إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقسم العلماء ا ل م ع ي ة ا ل خ ا ص ة إ ل ى قسمين م ع ي ة م ق ي د ة بوصف و م ع ي ة م ق ي د ة بشخص بوصف مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بشخص إ ن ن ي معكما أ س م ع و أ ر ى موسى وهارون عليهما ا ل ص ل ا ة والسلام لا تحزن إ ن الله معنا نبينا صلى الله سلمه و أ ب و بكر رضي الله عنه وارضاه يبقى لكي أ ح ق ق اعتصامي بالله معناها اجعل الله معي بكيف ب ن ص ر ت ي و ت أ ي ي د ه وحفظه و إ ع ا ن ت ه كيف إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم م ح س ن لا تحزن إ ن الله معنا طبعا قوله عز من قائل إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا طبعا إ ن شاء الله أمثالكم تعلمون ا ل آ ي ة جيدا وما فيها ولكن من باب التذكره فقط خرج نبينا صلى الله عليه وسلم بس بحس أ و ص ل ك م ع ل و م ة طالما ان الله معك ماتجربش بالك كما قال أ خ و ن ا ج ر ب ش بالك خالص بس ا ل إ ش ك ا ل ي ة مش ه ن ا كيف اصل إ ل ى م ر ح ل ة أ ن الله معي ما دي عوزينه صلى الله محنا متفقين كلنا طالما ربنا م ع ن ا ماتجربش بالك ولا إ ي ر ا ن ولا غيرها ولا أ ي مخلوق على وجه ا ل أ ر ض ط ب بس نعوز حقق د ي ت أ ر ي د أ ن أ ح ق ق أ ن الله فعلا معي بوصف التقوى و ا ل إ ح س ا ن خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مهاجرا إ ل ى م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ودخل الغار المشركين جاءوا كما تعلمون ا ل ر و ا ي ة بتقول ايه وقف المشركون على باب الغار ونبينا صلى الله عليه وسلم في الغار هو و أ ب و بكر خير ا ل أ م ة بعد نبينا ف ص ل مش د ذنب اعتقدنا طب ر أ ي ك ف ر ا ل ل ي يقول انه هو ك ف ر ر أ ي ك ي الله ا ل ذ ي لا اله غ ي ر لولا القيود ا ل ش ر ع ي ة لاكلناهم ولكن ما باليد حيله الى الله مشتكى فوقف المشركون على باب الغار فقال ص د ق ا ل أ م ة لرسول الله, صلى الله, عليه وسلم يا رسول الله لو الله ل ط ا ط أ أ ح د ه م ر أ س ه لرانا انت متخيل تقطا يعني م ج ر د ان يبص سيشف و فكان الجواب من ا ل ن ب ي ي ا كما ذكرنا قبل ذلك في س ن ة ك و ن ي ة إ ن الذي ينصاع للحق يؤيد من الله بس ا ن ص ع ل ل ل ح ق ا ت أ ي د ايه طيب انظر تحت قدمك انظر ل أ ق د ا م ك لا الله عز وجل حال بينهم وبين النظر إ ل ى أ ق د م ه أ ن ت متخيل ا ي د ما اصل بعض ق و م ينبهر بما عند أ ع د ا ئ ن ا من عده وعدد طب هل أ ن ت حققت معيتك وحققت تقواك حتى يكون الله معك ده اللي بنرجوه اللي نحن ونأمله ان نصل ل م ر ح ل ة التقوى و ا ل إ ح س ا ن حتى يكون الله عز وجل معنا قال يا رسول الله لو نظر أ ح د ه م إ ل ى قدمه لرانا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إ ن الله معنا يبقى الشاهد أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ع ت ص م بالله يبقى أ ح ق ق وصف التقوى و ا ل إ ح س ا ن التمسك ب ا ل ش ر ي ع ة و إ ن حدث في م ر ة من ا ل مره زلت قدمك أ و وسوست لك نفسك وضحك عليك شيطانك ووقعت في شيء من المخالفات عجل ب ا ل ت و ب ة فهو التواب الرحيم يعفو عن السيئات ويستجيب للتائبين فليعكر ا عليك هذا أ ن وقعت في ز ل ة ولكن وقعت أ ح د ث لكل ذنب ت و ب ة سرا فسر و إ ن علنيت فعلني ل أ ن ه ط ب ي ع ة البشر لما إ ذ ن اعتصام بالله اعتصام بحبل الله عز وجل روى الامام إ مسلم في صحيحه من حديث ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عز يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث يرضى لكم أن تعبدوه ولا به شيئا جميعا تشركوا لكم ولا بحبل الله جميعا وكره لكم قيل وكره تعتصموا أن وأن تعبدوه به عمر بن الخطاب فلما تمت بيعه ابي بكر في ثقيفه بني س ع ي د ة و ب ي ع ه المهاجرون والانصار ج ه ت ن ي و ن ب ع ق عشان تكون ب ي ع ة ع ا م ة للمسلمين فاجتمع المسلمون كلهم انصارهم ومهاجروهم في المسجد فلسى ابو بكر الصديق خيلس على المنبر عشان ياخذ ا ل ب ي ع ة قام عمر بن الخطاب قبل أ ب ي بكر وصعدا ل من ب ر و ح م د الله وسعى أ ل م ق ا ل أ ي ه ا ا ل ن ا س إ ن الله عز وجل اختار رسول ه وما عند الله خير لرسول الله م ما عندكم لرسول الله و إ ن الله عز وجل ترك فيكم ما ه ذ ى به رسول ه فتمسكوا به تهتدوا كما ه د ي به رسولكم كتاب الله عز وجل ثم نزل و أ خ ذ ت البيع ة خ ل ي ف ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ خ و ا ن ي م ع ش ر المسلمين يبقى أ ن ا عندي اعتصام بحبل الله يرشدني إلى الى ط الوسط ر أتغير ي همشي ازاي؟ يمين في ق ه شمال ولا في الوسط. أتغير وأتلون ولا وأتلون و و أ ت الطريق, اعتصام بالله يؤمنك أثناء الطريق.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 وصلاة وسلاما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الله الله عليه كيف يعتصم المسلم بالكتاب وبالله يعني ازاي ارب نفسنا وانت على ا ل ا ت ص ا ل الجواب من خلال وجهين اثنين الوجه الاول لا ن ج ا ة لنا مما نحن فيه إ ل ا بالرجوع إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة واللجوء إ ل ى الله و أ ي أ خ مسلم على وجه ا ل أ ر ض يظن غير ذلك يجب عليه أ ن يعيد النظر في إ ي م ا ن ه أ ن ا عشان أ ع ي ش عزيز أ ر ج ع إ ل ى الله إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة بفهم سلف ا ل أ م ة الامر الثاني الذي من خلاله أ ت ر ب ى على معلم ل ا ع ت ص ا م أ ن ن ي سائر في طريق شئت أم أبيت م ك ام قلت ل ابيت ل ل ر رايح ي خ م س ن من ألف قال له الطريق、خطر. قال لا واحد يا خطر عمر مش و ل ألف بلا خمسين العام ماشي يخلف علي الإشكال أن ماشي. رغم ماشيين ربنا نقول أننا أنف الإشكال رغم نسير ده طريق إلى、الله. فلا بد من اللجوء إ ل ى م ع ر ف ة معالم الطريق ولا بد من من يؤمننا اثناء الطريق وعليه إ خ و اعمل ن ي ا الفكره اخي المسلم و ا خ ت ل بنفسك و ا س أ ل نفسك أ ن ا عوزنجو ا ز الفتن أن ج من كل اتجاه وسهام القوم صوبت من كل اتجاه فلا بد من التركيز ولا بد من سلوك سبل النجاه المحور الخامس وبه أ خ ت م الموعظه ة و كيف نحقق الاعتصام بحبل الله خلاص خلصنا يتخلى خلنا ويدخل قلنا الاعتصام بالله بالإيمان تصل بالتقوى والإحسان وسألتها الله وتعالى تولاه وحشى ان يتخلى عنك خلنا بقى ان هنطبق الاعتصام بحبل الله أقول بحبل الله يعني بذلك القرآن ويدخل السنة احنا ان منها ارتقي سبحانه ان ازاي وطبعاً عندما حتى وحشى عنك هنطبق بقى بقى أعني ضمن أ ركزوا معي الله يبارك ا ف ي ك و ل أ ن هنا الخلط الكثير وجدنا أ ه ل ا ل ب د ع ة ي أ ت و ن ب أ د ل ة ع ق ل ي ة وبنصوص مبطوره لذلك من أ ع ج ب ما سمعت قبل أ ن أ ص ع د ا ل ن ب ر والله عجب عجب من متلون متهول كنا ن أ م ل فيه الخير ولكن لله ح ك م ة سمعته يفتي ب أ ن ج ب ه ة ا ل إ ن ق ا ذ في مصر اللي هم عملوا الكلام ده قال لك لا ل بد أ ن دمهم حلال ويقتلوا طيب ما مضى هل الفتوى تغيرت عندك أ م ماذا الذي نراه نحن ونعتقد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ا ج ء ك من م جاءكم و أ م ر ك م جميعا على قلب رجل واحد يريد ان يشق عصاكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان والشيء العجب ر أ ي ت ه معه صحيح مسلم كما يدعي قال لك الكتاب معاي ي افتح لكم النص ط ب هو صحيح مسلم ما جاش الا بعد يناير ولا كان قبل يناير مش عارف دي عاوزه بحث في التاريخ بحث معظم هل ي ا ت و ص ا ل م س ت م ش ر ح ا ل نووي و ج د بعد أ ح د ا ث ي ن ا ي ر فقط أ م كان ق ب ل أ ح د ا ث ي ن ا ي ر هذا نريد أ ن نقف عليه ويحتاج إ ل ى ج ه د ج ه ي د و إ ل ى مراجع حتى نصل إ ل ي ه شيء عجيب والله يا ا خ و ا عجب فلا بد من م ع ر ف ة التفصيل إ ز ا ي أ ع ت ص م بحبل الله خذوا بالكم معي ك ل م ة ومن يعتصم بالله فقد هدي ُ الى صلاه المستقيم كلام ربنا وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا اعداءنا ل ج م ا ا ل أ ع عارفينها كويس ويفطنون لها جيدا لذلك في مجلس العموم البريطاني لما انفعل بعضهم وقام وقال لابد أ ن نمزق هذا المصحف في بلاد المسلمين وامسك مصحف واطاعه فواحد ت ا ن ي فاهم قال له يا ابله ما صنعت شيء سيطبع غيره نريد أ ن ن م ح هذا المصحف من قلوب المسلمين أ و أ ن ي ت ر ك ا ل ع م ل به و د ه ا ل ل ي كان ا ل ق ر آ ن يقرا ا ل م آ ت م ما أ ن ز ل الله به من سلطان يقرا المقابر ما أ ن ز ل الله به من سلطان يعلق في البيوت خلاف ا ل أ و ل ى وانفاق المال في غير محل وهذا الذي أ ش ا ر إ ل ي ه نبينا صلى سلمه والحديث رواه ابن أ ب ي ش ي ب ة والحكيم في نوادر ا ل أ ص و ل من حديث أ ب ي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا زخرفتم مصاحفكم إذا ا زوقتم م ص ح فالدمار ك م وزوقتم س ج د ك م و ح ي ت م مصاحفكم ا ف ل عليكم م م أصبح يقرأ بيدعى روح هو ده إليه وقت ده اللي ا ل ع المقابر. أبو جمت اقرا المقابر ابوك م ت ا ق ر أ له ختم ة وهدي ث و ا ب ه ل ا كل هذا بدع محرمه ولا تجوز ولم يقل بذلك احد من ا ل ا ئ م ة ا ل ث ق ا ل شغلوا الناس بهذا وتركوهم عن الاعتصام الحقيقي ب ا ل ق ر آ ن عايزين ن ع ر ف و و ن س ت و ع ب ه و أ ن ا و أ ن ت م مع ا ل ا ج ن د ندور حيث ضارب اسمعوا إ خ و ا ن ي وافطروا لهذا ا ل أ م ر جيدا روى ا ل إ م ا م مسلم في ص ح ي ح من حديث جابر بن عبد الله وهو يروي حدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ر و ي النبي ي حدة صلى سلم جابر والنبي بين أ ظ هو ذا الاعتصام تاني يقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع وهو بين أ ظ ه ر ن ا وعليه ينزل الوحي وهو أ ع ل م ب ت أ و ي ل ه أ ي بمعناه فما عمل به عملنا وما ترك تركنا يبقى إ ذ ن عشان أ ط ب ق ل ا ع ت ص ا م بالكتاب أ ش و ف ا ل ص ح ا ب ة ما فيش غير كده عندي و إ ل ا ائتلي كانوا أ ف ه م لكتاب الله ممن أ ت ى من بعدهم و أ ش د تقوى وورعا لله ممن أ ت ى من بعدهم على ا ل ج م ل ة وعليه لما حدثت الفتن في عهدهم كان كلامهم أ و ض ح من شمس النهار ونهوا عن ذلك أ ش د النهي وقالوا التزموا بيوتكم والتزموا الكتاب و ا ل س ن ة و إ ي ا ك م أ ن تشاركوا مع قوم في ف ت ن ة لان هذا خلاف ما عهده ا ل ص ح ا ب ة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لذلك من الطرائف ما رواه ا ل إ م ا م ابن ماجه وسنده صحيح م ص على ذلك ا ل أ ل ب ا ن ي من حديث أ م ي ه بن عبد الله بن خالد أ ن ه قال لعبد الله بن عمر لا أ ج د ص ل ا ة ا ل ص ف ر في ا ل ق ر آ ن ص ل ا ة ا ل ص ف ر اللي هو المسافر قال له مش في ا ل ق ر آ ن طبعا السؤال له مغزى يعني أ ن ت بتصلي ص ف ر إ ز ا ي مش في ا ل ق ر آ ن ما نجد في القران آ ن م ج د في القرآن الا ق ر آ ن إ ل ص ل ا ة الخوف و ص ل ا ة الحضر ي الحضر ف أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و أ ت و ا ل ز ك ا ة الخوف لا جناح عليكم أ ن تقصروا من ا ل ص ل ا ة إ ن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ف ا ن ب ص ل ا ا ل صلاه ف ر بس ع د ل ل ا ل ج و ا ا ب ل ش ا ف الكافي؟ قال له ابن ع م ر يا ابن أخي ابن لقد بعث الله عز وجل رسوله إ ل ي ن ا صلى الله عليه ونحن لا نعلم شيئا فما فعل به فعلنا وما ترك تركنا بس هو ا ل ا ت ص ا م بعث الله عز وجل رسوله ولا نعلم شيئا فما فعل به فعل كنا من سفر معه لا خوف ولا شيء ونصلي ر ك ع ت ي خلاص هو ذا الاعتصام فما فعل به فعلنا وما ترك تركنا وعليه إ خ و ا ن مع شر المسلمين روى ا ل إ م ا م الحاكم في ا ل م س ت د ر ك من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ز ا يقول لما وقع القوم في عثمان وحدث لعثمان ما حدث ذهبت إ ل ى أ ب ي بن كعب أ ب ي بن كعب سيد و إ م ا م قلت له يا أ ب ا المنذر فتنه ما المخرج فقال أ ب ي بن كعب لعبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ز غ الزم الكتاب و ا ل س ن ة فما علمت منه فاعمل به وما أ ش ك ل عليك فكله إ ل ى عالم وامن به بي بي. ارجع الكم ا ل س ن ة شوف ا ل أ م ر ا ل س ن ة أ م ر ت بماذا والكتاب أ م ر بماذا حتى تحقق الاعتصام بكتاب الله عز وجل وروى ا ل إ م ا م ابن أ ب ي ح ا ت م في التفسير ورواه ا ل إ م ا م ا ل س ي و ط في الدر المنثور عن سماك ابن الوليد الحنفي رضي الله عنه يقول لقيت عبد الله بن عباس وقلت له يا ابن عباس ما تقول في ولاه يشتموننا ويظلموننا ويعتدون على أ م و ا ل ن ا في الصدقات أ ف ل ا نمنعهم أ م و ا ل ن ا قال لا اعطهم اعطهم ا ل ج م ا ع ة ا ل ج م ا ع ة إ ن م ا هلكت ا ل أ م م ا ل خ ا ل ي ة بتفرقهم أ م ا سمعت قوله تعالى و ع ت ص م و ا بحبل الله انتبهوا أ ع ي د ا ل أ ث ر ت ا ن ي سماك ابن وليد الحنفي راح لعبد الله بن عباس ي س أ ل و ا عما ذ ا ل له لا يشتمون ويظلمون ويعتدون علينا في أ م و ا ت صدقه أ ف ل م نعم يعني نعطيهم قال لا اعطيهم نعطيهم ا ل ج م ا ع ة ا ل ج م ا ع ة إ ن أ م م خ ا ل ي ة من قبلكم هلكوا لما تفرقوا أ م ا سمعت قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا هو ذ اعتصم ا ا ل بالنصوص و ا ت ق الله حتى اعتصم بالله و ي ت و ل ا ن الله إ خ و ا ن ي معشر المسلمين نستعين بالله فمنه العون والمدد ولا م ل ج أ لنا من الله إ ل ا إ ل ى الله و ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يتولانا فهو نعم المولى ونعم النصير ا ل أ م ر ا ل أ خ ي ر وهو الكلام من باب ا ل إ و ض ا ح لمجيء هذا الرافضي الخبيث إ ل ى بلادنا ليس هذا طعنا في ولي ا ل أ م ر ح ا ش وكلا ليس هذا مسلكنا ولكن من باب بيان معتقد القوم و خ ط و ر ما يحدث ا ل ش ي ع ة الروافض دين والاسلام دين آ خ ر ليس هناك ن ق ط ة اتصال بيننا وبينهم قط الاختلاف عندك س رسول سلول بيقول عبد بن يقوله ويقولها وتكرارا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تزعلش. عبد الله ل كان يقوله ويقولها مرارا ا ا محمد يا أخواننا بيننا وبين ا ل ش ي ع ة في أ ص ل ي ن لا قوام للدين إ ل ا بهما مجتمعين الأصل الأول, القرآن. لأن الأمر ما يحتمل. الاصل الاول القران هذا هو ق ر آ ن ن ا بدايته من ا ل ف ا ت ح ة ونهايته من قل أ ع و ذ و رب الناس هذا هو ق ر آ ن ن ا ليس هناك ق ر آ ن غيره كامل غير منقوص هم يقولون عندنا س ل ث هذا ا ل ق ر آ ن ليس عندكم و ق ر آ ن ك م ناقص ما قولك في هؤلاء يتهمون الوحي بالنقص طيب ا ل ع م ر الثاني ل الاصل اختلفنا معهم فيه هم يطعنون في ا ل ص ح ا ب ة الذين نقلوا إ ل ي ن ا هذا ا ل ق ر آ ن طيب ي ب ق طعنوا في النقص وطعنه في الناقل ما الذي يبقى في ديننا دا دي اصول ن ه ي ك عن الفروع أ ن ا ب ق و ل لك ا ل أ ص و ل بس اللي اختلفهم عنها ن ه ي ك عن الفروع فروع ك ث ي ر ة فكيف يسمح لهؤلاء بالمجيء والسماح لهم بالكلام في دين الله لذلك و د ه تاريخ يعلم لما قام ا ل م أ ف و ن الهالك الخميني بثورته ا ل م ز ع و م ة ا س ل ا م ي ة في أ و ا خ ر السبعينيات وجه بعدها قتل السادات فعمل شارع عندهم شارع فلان ا بن فلان قاتل السادات ولكن لها دلالة منذ ذلك الحين من ت س ع ة وسبعين إ ل ى التاريخ الماضي لما جاء الرافضي إ ل ى بلادنا ما دخل مسؤول منهم قط إ ل ى بلادنا قط وما سمح لهم بكلام بل العكس كنا الكل يحذر والسلطات تحذر ك ل يحذر حتى تعلموا ما الذي يحدث وما الذي ي د و ر اخواني معشر المسلمين اصبح وجوبا عينيا علينا ان نعرف ا ل ع ق ي د ة ا ل ح ق ة ونصدع بها ونوالي عليها ونعادي عليها ولكي يستتب لنا الامر لابد من تحقيق اعتصامنا بالله هو الملجا ليس لنا غيره مهما أ ت ي ن ا من عدد ومن عدد ليس لنا غيره ن ل ج أ إ ل ي ه نريد أ ن نحقق أ ن ن ا أ ت ق ي ا ء من أ ه ل ا ل إ ح س ا ن حتى يتحقق فينا م ع ي ة الله عز وجل افطنوا لهذا جيدا و ا ب د أ بقى فتش متستبعدش ا قريبك ابن عمك يطلع ج و ا ل ص ف ه ريح فين يا ابن ريح ايران وجاي خد بالك ا ل م ص ي ب ة ت أ ت ي من هنا انتبهوا لهذا بدليل كثير من بعض الشباب راح على سوريا ج ا ه د يا أ ب ل ه أ ي ج ه ا د هذا الذي تذهب إ ل ي و م ن الذي أ ع ل م ك ب ا ل ص و ر ة ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل خ ط ة م ح ك م ة والله من ورائهم محيط ولا نستبعد أ ب د ا بعد أ ن فتحت البلاد بدون رقيب ولا بدون م ح ا س ب ة م ن الذي ينشر في المجتمع من الداخل لا ندري ي أ ت ي يتسول ويبكي وتنزل منه الدموع ولا ندري ما الذي وراءه افطروا لهذا ولا تنخدعوا كفى خداعا انا الوقت ان نفق من غفوتنا ونفطن لما يحيك ببلادنا ومن قبلها باسلامنا الله عز وجل من ورائهم محيط ا ت ب ه و ا اخواني الله يبارك فيكم الامر والله في م ن ت ح ى ا ل خ ط و ر ة انا على حد علمي القاصر و ا ل ا ن ف ي ا ل ن ص ف الثاني من ا ل ع ق د الخمسين ما ر أ ي ت م ح ن ا حلت ب ا ل م س ل م ن مثل هذه لان التدمير ج ا ي باسم الدين خلاص وطبعا كما تعلمون الناس مع فرط الجهل يهمه ل ق م ة العيش ويهمه الدنانير والدراهم والقوم معهم افطنوا لهذا وانتبهوا وكل منا على صغر من ثغور ا ل إ س ل ا م فالويل لنا إ ن أ و ت ي ا ل إ س ل ا م من قبلنا اكتف ي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وصل ي اللهم وبارك على نبينا محمد و أ ق م ا ل ص ل ا ة